قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاركما إن الله سميع بصير الذين Wa <t> in فالله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ما لم يستطع لَمْ يَسْتَطِعَ فَإِطْعَامُ شِتِّنَ مِسْكِينَ ذلك تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحافظون on the Oh <tot> man! الم ولا خمسة إلا هو Ja. ألم تر إلى الذين نوهوا What is أحبهم جهنم يصلونها فبئس المصير الله الذي إليه تحشرون يفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل والله بما فَإِذْ لم تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيمُوا اللهم خبير بما نستمنون ألم تكن عَلَى الْكَذِيبِ وَهُوَ مُظْلِمُونَ أَعَنَّ اللَّهُ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب أولئك أصحاب يحلفون لكم، فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهما على شيء. فلا إنهم هم الكاربون استحوذ عليهم الشيطان فأنسى إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلق إن الله قوي العزيز Men a. Aan... هؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان وأن بروح من. رضي الله عنه